Okay. اللَّهُ نور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ في جاج المصاح في جا جتز ج شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا لا شرقية ولا غربية أكاد زيتها يضيء ولو يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمريك شيء عليم في بيوت أذن لغوا فيها <تصفيق>